وقالوا هذه ان لا موحرث حجر لا يطعم الا من نشا من الله, <عليها> <اللعنى> <الله>, <اللعنى> <الله>, <الله> fan fi die Schu Seier حكيم العليم قد خسر الآخر اون ذا البني وما كان موهتدين وهو الذي ان شاء ان وَاغِيرُ مَعْصُرُ الشَّاتِ إِنَّهُ لَذَرَعٌ ائْتِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانُ مَثْنَمٌ تَنشِي بِزَنٍ قَوْمٌ يَعْمَهُ مَأْصِيَةٌ لَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا وفرشا كلوا مما عزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان لَمْ كُنْ